يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ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 إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِن تَعُودُوا عُدْوًا لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 ايها الذين امنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان ان الله عنده اجر عظيم.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 وَيَمْكُرونَ وَيَمْقُر اللهَّهُ وَلهَّهُ خَيرُ المكِرين وَإذاَا تُطلَ عَلَهِم آيَةُنَا قَاوا قََّ مِعنَا لَنَ شاءُ لَ قُلنا مِث ه ذا إِهَذا إِلَّا أَسَاقير الأوَّلين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 فَإلِ تَهَوْ فَإِن, فإن اللهَّهَ بِماَا يَعمَلونَ بَصير وَإِن تَوََّو فَعْلَمُ أَن اللهَّه مَوْولكُْ نِعْمَ الْ المَوولَا وَنِعحْمَن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 ان جاء ولكن فلما ترى الفئتان نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم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 فَإِمَّا تَفْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَقَفَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أَنَّ فيكم ضعفا فإن تكن منكم صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين مَا كان لنبي أن تكون له أسري حتى يثخن في الأرض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 إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأُسَارِ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله غفور رحيم وإن يريدوا خيالتك فقد قالوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم